السلام عليكم و ر ح م ة الله الله ح م د ل نحمد وحمد يليق ذ ا ت ه و ص ل ي و س ل م على س ي د ن الله ر س و ا ل ص ل الله و س ا م ت ي ق ا ا ذ ت ا ل ك ر ي م ة وبعد ع ت ل م و ن إن ش الله ء ا ت ع ا ل ى أن ا ل ح د ي ث ل ا ي ز ا ل م و و ص ل ا بنا ا ل حديث ابن أ ب ي عتيق وهو الحديث الذي أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه وقد ذكرنا لحضراتكم ا ل ق ص ة التي وقعت في أ و ل هذا الحديث وكانت سببا في أ ن تذكر أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها وعن أ ب ي ه ا وعن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام ولا هو يدافعه ا ل أ خ ب ث ا ن وفي ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة وقفنا مع الشق ا ل أ و ل من هذا ا لا ح د ي ث ل ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام وبينت لحضراتكم ان جمهور أ ه ل العلم على أ ن النفي الوارد في أ و ل هذا الحديث إ ن م ا هو نفي للكمال وليس نفيا ل ل ص ح ة فمعنى لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام عند جمهور أ ه ل العلم خلافا لابن حزب اي لا ص ل ا ة ك ا م ل ة ل ه الثواب فالذي يكون جوعان وطعامه حاضر ثم يقدم الطعام على ا ل ص ل ا ة فقد خالف أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تكون صلاته م ن ق و ص ة في ثوابها ثم طرحنا سؤالا هل هذا يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب كما بينا لكم وقلت لكم إ ن ه إ ذ ا ما تعارض ا ل ح ق ا ل حق العبد مع حق الرب ف إ ن الله سبحانه وتعالى يقدم برحمته حق العبد على حقه كما ر أ ي ن ا في ق ض ي ة ا ل م خ م ص ة حينما يصاب ا ل إ ن س ا ن بجوع شديد أ و عطش شديد ويوشك على الهلاك وله حق في العيش والله سبحانه وتعالى له حق في أ ل ا يشرب خمرا والا ي أ ك ل ميته هنا الله سبحانه وتعالى يقدم حق العبد على حقه فيبيح له الخمر بقدر حاجته ويبيح له الميت بقدر حاجته كان السؤال المطروح كما قلت لكم ها هنا هل هذا الحديث من هذا الباب أ ن ت جوعان وهذا حقك في أ ن ت أ ك ل وهناك ص ل ا ة وهذا حق الله عليك الشرع جعلك تقدم الطعام على ا ل ص ل ا ة فهل هذا يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب قال أ ه ل العلم لا إ ن م ا هو من باب م ر ا ع ا ة ا ل أ و ل ى في حق الرب فالله سبحانه وتعالى من حقه عليك أ ن تصلي ومن حقه عليك أ ن تخشع في صلاتك فلا اعتبار ل ص ل ا ة لا خشوع فيها ولذلك قلت لكم في صفات المؤمنين في ص و ر ة المؤمنون ب د أ الله سبحانه وتعالى بماذا قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقدم الخشوع على ا ل م ح ا ف ظ ة ل أ ن ه قد جاء بعد ذلك والذين هم على صلواتهم يحافظون فلا اعتبار ب أ ن تحافظ على ا ل ص ل ا ة ثم تضيع خشوعها ف ا ل ص ل ا ة ليست ب ا ل ح ر ك ا ت التي تؤدى و إ ن م ا هي ص ل ة بين العبد وربه فينبغي أ ن يكون المصلي خاشعا متدبرا فيها مستوعبا لما ي ق ر أ ولما يسمع عاقدا القلب مع ا ل ج ا ر ح ة في تسبيحه وفي ذكره لله رب العالمين من هنا كما قلت لكم إ ن الشيطان قد جيش جيوشا وقلت لكم هذا حديث ورد في جل كتب ا ل س ن ة إ ن إ ب ل ي س قد اتخذ عرشا على الماء وهو يبعث ص ر ي ا ت و ق ل و ظ ي ف ة هؤلاء ا ل ل ه م يحرصون على افساد الخلق وابعاد الخلق عن الله رب العالمين و غ و ا ي ة الخلق كما توعد ابليس هؤلاء الشياطين هؤلاء الابالسه فيهم متخصصون ففيهم شيطان قد تخصص ليفسد عليك صلاتك وحدده النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم في حديثه الصحيح لما جاءه عثمان بن أ ب ي العاص وقال إ ن الشيطان يلبس علي ص ل ا ت حتى لا أ د ر ي كم صليت قال ذاك شيطان يسمى خنزب إ ذ ا حدده النبي بالاسم وهو مخصص ف ي أ ن يفسد عليك وقلت أ وأن ن ومكانه يلبس عليك يخطى عليك في الصلاة الصلاة لك بالمرصاد في المسجد وهو و ان ل ذ ي يعني يدعون أن الشياطين لا تدخلوا للمساجد أ و تفروا من سماع ا ل ق ر آ ن هم واهمون في ذلك فمكانهم الطبيعي هو المسجد ولا بالخمرات يفعل خلاص هذا فيها ذهب يعني إيش انما ياتي ن ا المساجد وقلت لكم حديث البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن عفريت من الجن قد تفلت علي ا ل ب ا ر ح ة ليقطع علي ا ل ص ل ا ة ف أ م ك ن ن ي الله منه ف ذ ع ت ه وكدت أ ن أ ر ب ط ه في س ا ر ي ة من سواري المسجد سواري حتى تصبحون فتنظرون إ ل ي ه ويلعب به الصبيان لولا اني تذكرت د ع و ة أ خ ي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من ب ع د ف إ ذ ا كان هذا اللعين قد تفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه صلاته في المسجد النبوي كما قلت ألا يدخل مسجد الصحابة على حسين وحسن ومحمد وعلي وسعيد من المساجد المصلين ألا الصحابة هذا الصلاة أهلها قلت يقول يدخل على وعلي إلى ليفسد على وليلبس على يأتي حسين وسعيد وحسن فهو صلاتهم. قلت وهو يدرك تماما ا ل أ ب و ا ب التي ينفذ منها ليقفى عليك خشوعك في ا ل ص ل ا ة ومن هنا كما قلت ينبغي أ ن تغلق في وجهه هذه ا ل أ ب و ا ب وقلت لك قد جمعت هذه ا ل أ ب و ا ب من شتات الكتب فثبت أ ن ه ا أ ب و ا ب ع د ة منها ما يتعلق أ و ما يسمى بباب ها البصر كما قلنا ووضحنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة وقلت وهناك باب اليه الشم هل الشم يؤثر على الخشوع في ا ل ص ل ا ة ويتخذوه الشيطان مدخلا ليقطع عليك خشوعك في ا ل ص ل ا ة قلت نعم نعم من هنا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ك ل بصلا أ و ثوما أ و في لفظ من أ ك ل من هتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا وليعتزلنا في مصلان وقلت لكم هذا يعني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد أ م ر هذا الذي أ ك ل البصل والثوم نيئين ل أ ن إن أ ك ل ت مطبوخين خلاص فالطبخ يميت ا ل ر ا ئ ح و أ م ا إ ن أ ك ل ت البصل والثومه ني أ ي ن اكلت لك أ ك ل ت عدس أ ك ل ت فول وخدت منها جنب منها ف ا ح ل ي بصل كما يقولون خلاص ثم ت أ ت ي إ ل ى المسجد تكون ا ل ن ت ي ج ة كلما فتحت فمك كلما أ ف س د ت على من يقف بجوارك خشوعه في ا ل ص ل ا ة و أ ع ن ت خنزب عليه وبقول أبملي فيه و ع ن ت خنزب عليه ف أ ن ت تؤذي هذا المصلي وتفسد عليه غ ش و ع ه في ا ل ص ل ا ة بل وتؤذي ملائكه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول المسجد حتى ولو كان فارغا لمن أ ك ل البصل والثوم ل ي ئ ي ن وقال ف إ ن الملائكه ت ت أ ذ ى مما ي ت أ ذ ى منه البشر, البشر فقال أ ه ل العلم ولا جوز حتى دخول المسجد و إ ن كان فارغا لمن أ ك ل البصل والثوم نيئين قلت في ن ه ا ي ة ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة هناك ن ق ط ة ينبغي أ ل ا نتجاوزها حتى يفهمها الناس فهما جيدا إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من هاتين الشجرتين الخبيثتين وهذا لفظ في الصحيحين في البخاري وفي مسلم الخبيثتين أ ل ا يعني هذا أ ن البصل والثوم قد صار محرمين كيف لا ليه الله, هو الله سبحانه وتعالى بشكل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث خلاص؟ والنبي ا ل آ ن يتكلم عن البصل والثوم ويقول ب من اكل من هاتين الشجرتين إيه؟ الخبيثتين والايه تشير إ ل ى أ ن الخبيث ة محرم يبقى البصل والثوم صار محرمين نقول هذا هذا بالضبط ما وقع فيه ا ل ص ح ا ب ة سابقا وقديما لما سمعوا ا هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص قال ا ل ص ح ا ب ة ح ر م ة حرمت ة حر باء البصل و ا ل ث و م حرام خلاص فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ي ه ا الناس إ ن ه ليس لي أ ن أ ح ر م ما أ ح ل الله ولكنني أ ك ر ه ريحهما ماذا يعني هذا قال أ ه ل العلم هذا يعني أ ن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين الشجرتين الخبيثتين أ ن ه أ ر ا د خبث ا ل ر ا ئ ح ة ولم يرد خبث الذات فالذي حرم علينا ما كان خبيث للذات、الذات. كل شيء خبيث في ذاته في ذاته وليس في رائحته و إ ل ا لو كان الخبيث في رائحته محرما اذا كنا نحرم السمك دا انت بتعدي على سوء السمك ت ق و ل س ل ا م القول من رب الرحيم تقدر ت ع ر ي ح دي شم الريحه ا ز دي、خلص. فليس الخبيث في رائحته محرما إ ن م ا ا ل أ ص ل في الخبيث المحرم أ ن يكون خبيثا اليه ان يكون خبيث الذات أ م ا إ ن كان خبيثا في رائحته فهذا أ م ر يحتاج إ ل ى تفصيل ف خ ب س ا ل ر ا ئ ح ة لا ي خ ت ض ي التحريم إ ل ا إ ذ ا ورد نفس باليه بالتحريم فلما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أ ك ل من هاتين الشجرتين الخبيثتين أ ي في رائحتهما فهذا لا ت س ا و ى مع قول الله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ا ل ي الخبائث لا ت س ا و ي ا ن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ي اكره اليه ريحهما ل خ ب ث رائحة ولذلك عندكم حديث طويل أ خ ر ج ه مسلم وغيره لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة ونزل ضيفا على أ ب ي أ ي و ب خلاص وبيت أ ب ي أ ي و ب بيت أبي أيوب كان مكونا من طابقين الطابق ا ل أ س ف ل والطابق ا ل أ ع ل ى فتجد أ ن أ ب ا أ ي و ب أ ص ر أ ن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق اليه الأعلى. مع أ ن النبي قد طلب أ ن يكون في ا ل أ س ف ل ف إ ن ه أ ر ف ق و أ ب ع د للحرج أرفق وأبعد للحرج. لما ل ل ح ر ج يبقى فوق كل ما يجي نازل لازم ه ي ع د على أ ه ل البيت تحت هذا في ه شيء من الحرج في نفس بيحتاج شيء يتنحنح ويكوح بالك وأخواننا الوقت بالك نازل ورايح وجايح كل ويخل بقى في ناس بتيجي للنبي صلى الله عليه وسلم كثير و عضو و مر على أ ه ل البيت م س أ ل ة فيها م ش ق ة فكان يريد أ ن يكون في, في أ س ف ل البيت وفعل هذا أ ب و أ ي و ب في أ و ل ا ل أ م ر ولكنه في هذه ا ل ل ي ل ة كما يقول فبت شر ليله ة معرفش نعم لا ا ع ر و ماذا د ن ي م ش ي كده ولا ليه خ ا ف ي م ش ي كده ع ان ب ي وقف تحت ه ب ا ل هو ف ل ن ب ه في الصباح أ خ ب ر النبي قال ما ن م يعني بتنا ي بشر ليله ة مش ممكن قال فوق و أ ن ت تحت هذا لن يكون هذا لن يكون فكان من أ د ب أ ب ي أ ي و ب أ ن ه إ ذ ا ما أ ر س ل طعاما وعد طعاما إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه كان ي س أ ل أ ي ن وضع أ ص ا ب ع ه قاسعه الطعام النبي حط يده فيهن ق و ل ل ا ف ي أ ك ل من مكان أ ص ا ب ع النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا و ت ب ر ك فقدم له في يوم من ا ل أ ي ا م طعاما فيه بعض البصل و ا ل ث و النيه فابى النبي لم ي أ ك ل فابو ايوب ا ل أ ن ص ا ر خلاص عزف ا عنه أ ن ي أ ك ل بصلا أ و ثوما واعتقد أ ن ذلك لا يؤكل ولا يجوز فلما أ ب ص ر ه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ك ل م ة قال له كل كل يبقى حلال ولا حرام خلاص خلصت ب ا ى كل ف إ ن ي أ ن ا ج ي من لا تناجي ف إ ن ي أ ن ا ج ي من لا تناجي و صلى الله عليه وسلم كان يتكلم معه ها جبريل خلاص ف إ ن ي أ ن ا د ي و إ ح ن ا اتفقنا إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة كانت تتاذى فكان النبي صلى الله عليه وسلم ك ل ف إ ن ي أ ن ا د ي من لا تنادي, تنادي وابان وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا حرج في أ ن ت أ ك ل من هاتين الشجرتين و أ ن المعني ة بالخبث وخبث الرائحه و أ ن ترك اكل البصل والثوم بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كان من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كما قال ليس لي أ ن أ ح ر م ما أ ح ل الله اهل العلم كما قلت في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة قالوا خلي بالك بقى يقاس على المس... الشم وتراعي حال المصلي ولا تفتح بابا لخنزب على إ خ و ا ن ك المصلين ق ا ل ي قس على البصل والثوم كما قلت موضوع ليه الجورب فاكرين الشراب تيجي بشراب أ و بعض ا ل إ خ و ة ج ز ا م الله خيرا يبقى جاي بشراب العالم ب ه ربنا خلاص فيكون قدر اللي بيسجد خلفه إ ن ه ك أ ن ه يسجد في م ق ب ر ة وطول ما هو ساجد خلاص يجي خنزبق ا ويقول له انت ايه اللي وقعك في الريحه ا ل م ل ي ل ة دي طيب انت ما شفتش رجلين واحد تاني ليه تصلي ورا بعد كده ب ق ى ص ل ي واحد مش لابس الشراب وتبقى مشكله وضاع خشوع الرجل فيه ا ل ص ل ا ة وتلك م ص ي ب ا ت د ه حتى بعد ما ب ي ن ص ل ي في اخي كما قلت يعني يترك بصمته ومن تيجي تصلي تسجد هنا تقول كان في واحد مش راب معافن واقف هنا يا راجل لا هذا ليس من ا ل إ س ل ا م في شيء ه ذ اين ل س م الإسلام في شيء ي أ نحن ل من قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد خلاص كذلك ق س س أ ه ل العلم على هذا يعني شرب الدخان أخواننا بيشربوا والقضية اللي ها السجاير ربنا ربنا يهديهم ربنا يهديهم بقى مش قضية تقل أن انت يا رب خلاص وانا هذه ا ل ق ض ي ة ينبغي ان اقف معها ان هذا من البلاء الذي عم, هذا من البلاء الذي عم ولا تجد للناس فيه ع ز ي م ة ل ل أ س ف الشديد فيبقى شارب للدخان و ل ي ح ه فمه يعني لا اله الا الله والله يعني احدى النساء في م ر ة يعني تكلمت واتصلت ا ن ه ي يعني لا تطيق فم ا ز و د ه ا تنفر منه بسبب موضوع, ها الدخان ده بسبب موضوع الدخان د ه بسبب موضوع ا ل د ده خ ا ن فهذه ش ي يعني ء عفنه ا للفم لماذا يعني لماذا ويخدعك بعض الناس او ي خ د ع ك شيطانك بانك كنت حظ في, في مالك واشرب ز م ن لا انت مش ح ظ انت ما دمت ي عبدا ن ي ع لله فلست ب ح ظ ك ل ا م اللي بنسمعه حتى من الليبراليين والمتخلفين ا ل آ ن ا ل ح ر ي ة واحنا حرين ومش حرين لا يا حبيبي الكلام ده ت ق و ل ه ا ل ك ل ا م ده انت, انت, انت, انت من يقول ان هناك ح ر ي ة م ط ل ق يعني هؤلاء المغفلون يقول لك احنا احرار وحرين يا عم انت بتخش م د ر س ة بتلتزم بقانون م د ر س ة بتخش ج ا م ع ة بتلتزم بقانون ج ا م ع ة بتبقى موظف بتلتزم بقانون الجامعه و و ظ ي ف ة بتلزمش ي ن ي رأسوا للشغل ق ت م هو عايزوا لهم حر مش كده؟ في مواعيد تنضبط به فكيف لا تنضبط ض و ا ب ط ا ل إ س ل ا م و أ ن ت تدعي أ ن ك مسلم من قال لك إن انت لك ا ل ح ر ي ة ا ل م ط ل ق ة ليس ل أ ح د ح ر ي ة م ط ل ق ة ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل هذا كلام فارغ هذا كلام يضللون به خلق الله فيقول لك لا حر ربما تشحر ل أ ن ك ما دمت مسلما فلا بد وان تنضبط بقواعد ا ل إ س ل ا م والتي منها لا ضرر ولا ضرار يعني لا تضرر نفسك ولا تضرر غيرك هذه ق ا ع د ة إ س ل ا م ي ة م ع ر و ف ة ولذلك هذه من, من أ ج ل القواعد التي تضبط ق ض ي ة ا ل ح ر ي ة ولا تجعل من الحريه ة التفريقة بين الحرية فوضى والفوضى يعني بين ت ج د ا فوضى ي الحديث هذا لا ضرر ل ا ر ر ا إ ق ه ذ ه ح ق ي ق ة ضابط لهذه ا ل ح ر ي ة فيقول لك انا حر ومن ثم ي ح ر ا م اهل ده أ العلم قالوا يعني مكروهه وخرج ل ي س و ف عصره وزمانه السيد عمرو خالد ربنا رحنا منهم من أ م ث ا ل ه إ ن شاء الله يقول لك حتى لو مكروه أنت لو بتشرب لو خمس س ج اردت في اليوم ماعملوش ا مكروه ما و خمسة ح حرام عم يا ن ان ت وستة أردت ل محلك إلي عمله إلي عمله الكلام؟ ايه الكلام الخائب كلام, كلام ما يقال لو في يريه إيه إيه يا أخي خمسة حرام حرام ما واحد واحد بكروه بكروه واش بداية ده؟ أ تعرف حكم الدخان فالدخان محرم من ع د ة وجوه أ و ل ه ا يكفي هذا إ ض ا ع ة المال و أ ن ت تعلم أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة لن تزول قدم ع ب د حتى ي س أ ل عن اربع منها عن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه اللي حاصل أ ن ت لما تنظر إ ل ى واقع الناس تتعجب والله الله يعني عمل ا ح ص ا ئ ي ة في مصر في مصر فوجدوا ان في مصر ق ر ا ب ة العشرين مليون مدخن ع م د ن ا في م ص ر عشرين مليون مدخن تخيل ما بين رجل و ا م ر أ ة وكبير وصغير حتى العيال دلوقتي ل ا م ش ي يكون راجل يعني خلاص طيب العشرين مليون مدخن دول متوسط متوسط تدخين الواحد فيهم وخبالك ع ل ب ة سجاير في اليوم يعني في اللي بيشرب ث ل ا ث ة وفي اللي بيشرب نص ولكن ا ل إ د م ا ن كده يبقى المعدل اللي هما بيحرقوا عشرين مليون ع ل ب ة سجاير يوميه يشرب الزباله ي ا ل س م س ج ا أ ر ض د ي ه امه ثلاثه جنيه تضرب ثلاثه في عشرين مليون يطلع الشعب اللي بيقولك أ ل ا مش لا اكل و ب ع ا ن م الفار بيحرق يوميا ستين مليون جنيه يوميا يعمل كم في الشهر يعمل كم في ا ل س ن ة تخيل بقى لو اني لدينا عقل ووفرنا دول يوميا كالي ل يحصل والله لا تجد بيننا جائعا ولا محروما ولا انسانا بلا م ا بنحرق ي و م ي ستين مليون جنيه مصر بس مصر بس المال ده المال د هذه انت ك ر ه ا ك د ه س ي بكل ة انت ف ر ان انت مش تحاسب ع ي ي ه ه المقاييس بعض تستدين ستدودشي عشان سجار حلبة الولاد هذا ه ك رقم ث كارثة ة دي بكل ا ل م ا ي ي س ر ق واحد كده ده اول ح ا ج ة كده رقم اتنين خذ بقى الاضرار بصحته الله ط ب ما انت زي ما ت س أ ل عن مالك ه ي س أ ل عن شبابه فيما ا ث ن ا ء و ق ى صحتك دي في ايه و ق ى اعطاك في ه ولسه بقولك ايه وحتقول انا حر انت مخلوق لله م ب ب و ط بضوابط شرع الله خلاص اضريت ب ا ل ب ي ئ ة ا ل ب ي ئ ة اللي ا تعبقها م و... ل ت ع وتضرني انا وتتعبلي س د ر وانا ق ع د جنبك وتلهفني في حياتي ونعاني ب من هذا, من هذا. ولذلك نحن ا م ر ة يا اخي والله رحم الله المشايخ القدامى كان عندنا في ا ل ج م ا ع ة ا ل ا ز ا ه ر القدامى ا ل ل ي ت ر ب ي ن على ايديهم كان عندهم علم حقيقي وذكاء ك ا ن عندهم、ذكاء. ف س أ ل ن ا أ ح د ه م بنقول يعني إحنا له سمعنا حضرتك ا ل س ج ا ئ ر ومش ا ل س ج ا ئ ر وفي ناس بتقول دي بتعمر الطاسه وتروق المزاج والكلام لهبل اللي إحنا بنقعد نسمع فهل فعلا الدخان له محاسن سرطان ا ل ر ئ ة ودخان على ا ل ر ئ ة و ا ل بلا أ ز ر ق و الراب و ا ل خ د البلا و ا ل ل ي تسمعها تبقى خلاص فقال نعم هو الدخان له ث ل ا ث ة م ل ا ف ع عند ا ل م د خ المدخن يتحقق له ثلاثه م ل ا ف ع أ ن ا سمعت هذا الرد و كنت انفجر فيه في شيخي هذا ازاي قاعدة فعلم لي بهذا انك دائما لما تستمع تنتظر حتى ت أ خ ذ الكلام حتى آخره, اخره وهكذا قال ابن مسعود انك لا تتعجل في الحكم ولا في الفهم فقال وليد ث ل ا ت منافع عند المدخن ان المدخن رقم واحد و خ بالك ما يخش ش بيته حرام اثنين ما يعضوهش كلب ث ل ا ث ة ما يعجز فقل ن ا له افصح ثبن يعني عايزين صح ليه ن صح قال ما يخش بيته حرامي لان طول الليل ع م ل يكح وينح ويبربر ما بينامش كل ما يجي العرب يخش ي ر و ح ل له ا ص طول الليل كده خلاص واما ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة ا ن ما ي ع ض و ش <تصفيق> ما ي ع ض و ش كلب لانه بيحتاج يمشي على عصايا خلاص السجاير بتهد ع ي ل ه والكلاب تخافه من العصي رقم ث ل ا ث ة ما بيعجزش لان إ ن شاء الله ربنا بياخد أ ج ل ه بدري بس هم دول الثلاث فوائد اللي عندي بس هم دول ف... ف... فهلكنا ضاحكا ايه ا ل خ ي ب ة دي ولذلك أ ن ا قلت أ خ ي والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو والله والله حتى تعرف خبث هذا طيب تعال انت في ش و ي ة تبن ولا في ش و ي ة برسيم و ح ط للحمار للحمار عقب سجاره في قلب التبن والبرسيم وخليه يطلع في بقه إيه اللي ع م ل إ ا ه ا سينفوره والثاني س ي اتقي الله, الله ن بتعمله ف و ر ف أ ن ا عارف ربنا يتوب ع ل ي يا راجل هي دي كده انت عارف أ ن ت بتعمل ايه بالحركه اللي انت ا ل آ ن تستهزئ بالله والله تستهزئ بالله ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه تخيل أ ن ت كده ا و العب ل ه ي ن ي أعد أ ع ل ب ا ل ك ب ا د ي وبعدين والدي بيقولي س ي ب الكبايه من د ا حاضر من ايده وعما أعمل ك وانا ل اقول حاضر ع ن كده يعتبرني يعتبرني للأدب ايه يلي تأذب بس لأن حاضر من معلها فأنت توب علي ن ه فأنت ت وعمال ب ل ي دي ا ايه م ش تاخد نفسه يا توب نفسه ربي ع ل كدا تبع لها يعني ي معناها ترميها ترميه من يدك ومن بوقك فالاصرار أدري, أنا لا أدري. عليها إ ذ ن هي ك ب ي ر ة من جهات م ت ع د د ة من ن ا ح ي ة إ ض ا ع ة المال من ن ا ح ي ة إ ض ا ع ة ا ل ص ح ة من ن ا ح ي ة إ ض ر ا ر الاخرين من ن ا ح ي ة إ ض ر ا ر ا ل ب ي ئ ة كل دي أ و ج ه للحظ ما فيه لكن حتى لو اعتبرنا يا أ خ ي من المكروه أ ن ت مصر عليها ولا مش مصر يعني ل و ع د ن ا الصغائر حتى من ده باتفاق اهل العلم ا ل إ ص ر ا ر على ا ل ص غ ي ر ة كبير ف ل ي ه ذ ا فارجو من إ خ و ا ن ن ا المدخنين ي ان يقلعوا عن هذه ا ل ع ا د ة ا ل س ي ئ ة التي لا تقدم لك خيرا لا في دنياك والله ولا في اخراك أرجو هذا وعدها البصل والثوم ا ل ل ي م ا ينفع ي ط خ ي تبقى ت ا ل ص ج ا ر ه على باب المسجد وتروح داخل بفمك المعبئ بهذا الدخان ف ع ياخي و لا يريق والله أنا ب ح ز ن أ ح ي ا ن ا لما أ ج د إ ن س ا ن واقف في ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر وعلب السجاير في جيبه ف أ ر و ارحموا أ و أرجوا ا ر يعني أ ن ف س ك م وهذه ر س ا ل ة للاخوان المدخنين ووفروا أخو أ م و ا ل ك م أ ن ت أ و ل ى بها و أ و ل ا د ك أ و ل ى بها وشوف انت بتنفق ادي ايه في اليوم وفي الشهر ها؟ اولادك أ و ل ى بهذا وبيتك أ و ل ى بهذا وهي لا تقدم ولا تؤخر يعني اللي ف ك ر تلاقيه انفعل ر ح م و الله عليه هي دي اللي بتهديك هذا وهم ي ب ن ي أ ن ت تعيش في وهم أ ن ت تعيش في وهم يا اخي استمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من ا ل ل ه ف إ ذ ا غضب أ ح د ك م فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان أ ن ت بتغضب دينار دي الغضب د ن ا ر ي أ ت ي من الشيطان خلق الشيطان من النار فنار ت ت أ ج د فيك يبقى انت ب ح ت ا ج ا ه تطفيها, تطفيها صعدنا ب ي ع م ل ايه ب ز و ا ج ه ا ب ي ويولاها ل ا ا ح ه ب ح يعني معاوية لما وقف يخطب على ال في الناس فقام ابو مسلم الخوالاني وقال له, كده قال له يا م ع ا و ي ة اين المال اعطنا ي المال قال له عطاء و م و ز ع ش على الناس فالمال ليس بمالك ولا بمال أبيك و ل ابيك م أمك مش ا أبا ا ل ع و ة يعني أمير هل فقال يا ل م ت ي ن د ولا ل ليس بمال ك و ل امك إ ن شاء الله ل ك أ ن ت ستعيش لا انت ولا أ ب و ك ولا أ م ك ولا ج ي ر ا ل ك كما خلاص ف م ع ا و ي ة أ س م ع هذا الكلام ينزل من المنبر يذهب يتوضا ويعود يقول أ ي ه ا الناس إ ن أ ب ا مسلم قد حدثني حديثا قد أ غ ض ب ن ي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الغضب من الشيطان وها إ ن انا أنا ذهبت فاغتسلت فاطفات نار الشيطان قوموا الى مالكم فخذوه فالمال ليس بمالي ولا بمال ابي ولا بمال أمي امي أنت واهم فاي الغضب لا يكون ب م ع ص ي ة الله ولا يكون بنار تضيفها إ ل ى نار لا لا يعني هذه يعني رسالة أردت ألا المدخنين. اذا ن المدخنين كان البصر من الأبواب, كان من الابواب التي ينفذ منها الشيطان ليقطع الصلاه قالوا كذلك السمح, السمح. أ ن ت إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصلي ينبغي أ ن ت ن أ ى بسمعك و أ ن تبعد عن سمعك كل ما يؤثر عليه حتى لو كان قرانا آ ن لإني ل أسير لما س ع يعني ه د ي تسير م م ا إن س ل ع كان يعني بتروح ورخص ل ع ك ت س معتكفا ب ر رايح و و ح خلاص ل ل ذ عندك عليه ع كان الحديث ك الصحيح لما الله صلى وسلم م ت في المسجد فيجهر س م ع بعض الصحابة يجهر حتى بتلاوته ا ل ل ق ر آ ن فرفع خباءه وقال لا يرفعن بعضكم صوته على بعض أ ل ا إ ن ك ل م ن ك م م ن ا ك من يكون ه ا ك من يكون هناك من ك و ن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك م و ن هناك من ي و ن هناك م و هناك من ي و ا ك من ي و ا ك من ي ك و ا ك من يكون هناك من يكون هناك م ي ك و ه ن يكون هناك من يكون ا ك من ي ك و ا ك م يكون ه ن ا ر من ي ك و ه ا ك من ي ك و ا ك م يكون ا ك يكون ي ص ل يكون هناك م يكون ه ن ا من ي ه ا ك م ه من ا ك م ي ن ا ك م ي ك ن ك م ي ك ك م و ا ك م و ا ك م ا ك من ي ك و ه من و ن هناك و ن هناك م ي و ن ه م ي ك و م و ا ك م ي و ن ي ك و ه ن ا ي و يكون ي ك ل ي ك هناك يكون ا ل ص ل ا ة سلام عليكم ورحمه الله ولكن انا أسيره سمعه اريد ان ل ل اقول انك ع ت ت ح د م عن ا ا ل س ب ا ل ت س ب ي ح لأذا ن ت كل تدبرك في ا ل ل ك ا م و ا ل اللي ح و ا ضاير ر جنبك استوعبه تماما وبعد ا ل ص ل ا ة رح مشارك فيه و ك أ ن ك كنت حاضرا الحديث من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه ودي هذه مصيبه ة ذ ه مصيبة ل أ س ف ش د ي د بل س أ ق و ل لك عجبا أ ح د ا ل إ خ و ة المفتونين ب ا ل ك و ر ة وإحنا يعني الكورة دي عندنا وخبالك أ و ل من طعامنا وشربنا وصيامنا والله بعض الناس يقع في الفرق ش ك ل و ا ب وعنده ا س ق ع على ل ا ا م ق ي في ي شوف وقت الكرة والله المساجد مباراة الكرة تحزن تحزن عصر ن ي قرأت مرة م ك بتلعب في البول ت ع ي ر ب ع ب مش ا ل خ ي ب ة اللي أ ح ل ى فيها مصر بتلعب مصر كان بتلعب وكان يوم ج م ع ة يوم الموسيقى يقولك الاستاد كان فيه ز ي ا د ة عن مش عارف كام الف م ن ا ل س ا ع ة ا ت ا س ع ه الصبح لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ده يوم جمعه ة د هي من ا ل أ ع ذ ا ر اللي بتسقط ا ل ج م ع ة ماتش مصر هذه الخيبه ا ل ل ي حل عليه وكنت ت ل ا ق ي ا ل م تعزه ب س ك ل ه ومراته وعفاءه وعفاءه وعفاءه ز وعفاءه وعفاءه ايه وعفاءه ا ل وعفاءه ة ولا اللي وعفاءه ولا رجل اي حاجة ا وعفاءه ا س ت أ ج ر واحدا ب يديله اجر ل الخاص يوم يقول له كده إذا شغلتني أمور الدولة ه يوم أمور المسلمين مش كده ش ع ك ة من س ي لي مش إيه ك وال والعيشة بتاعها ب ت عاف مش أ ز ا ل ماله غ ر ب بيأزن و م غ ر كرة ب وقعب بيشجع خش العيشة على الخاص ي ف ما هم و و ش مش علاقة بالصلاة الصلاة يا دي من ف الصلاة يقول له كده اذا حضرت الصلاه ة بن بن ولم قد خرجت وما خلاص انشغلت ترني خرجت كانش ي قد ف ا ا يبقى ل ر د ورايتني ا ا ت و ل م ك ب ت ت الصدزة ل و ق فممكن يسمع وممكن يسمعش ما قال إذا ح ض ر الصلاة و ر أ ي ت لم أ خ ر ج فاطرق علي الباب وقل لي اتقي الله يا عمر فقد حان وقت ا ل ص ل ا ة جاب واحد يقول له ايه ا تبقى تعالى اقول له اتق الله و ق م صلي واخبالك ان شاء الله اكون اخر كلمتين انت قلتهم بس فصلت مين يا عم فصلت مين فشوفوا مجانين ا ل ك و ر ة دول م فيش صلاه ايه الماتش اول من الصلاه وتلك مصيبته بين مجانين و ي ه مصر بتلعب ما احنا مش فاشلين غير في اللعب بس فسبحان الله العظيم قال ا لي ه والله كارثة انا والله. والله كارثة ما ا له حصل معايا هكذا ح ا ج ة ومش عارف الحكم、إيه. طيب ايه اللي حصل يعني قال معلش انا من الناس المتيمين بالاهلي اوي طيب يا عم ر ب ن ل احشرك مع ا ل ت ع ل ي اهلي خلاص ما هم الاحبه قوما خلاص وانا بجيب الكلام اللي عندي ماشي خلاص م ت ي م ي ن بالاهلي اوي قال فكان في ا س ت ر ا ح ة وانا كنت عايز اصلي العصر فرحت و ت و ض ي ت وحطيت ا ل م ص ل ي ة قريب من التلفزيون ف ب ص ر ا ح ة ا م و ت ش ابتدى وانا ب ص ل ي ف أ و ل ما بدا أ ا ل أ ه ل فانا ب م ن ف ع ا ل ي وحبي ل ق ي ت نفسي رب أصلي اقول قل خلاص يا سلام اقسم لكم هذا الامر لا تعمل فيه د ه ب ق و ل لكم ت ا م ر بجزمه ه ب إ ه ذ ه الامر ل ي إ في الخشوع إيه ده في ا ل إ س ل ا م أ ط ل الخشوع إ ي ه العقول ن ا خلاص ا س دي ل خلاص اتفرمطت عقول د ي خلاص عملولها غسيل غسيل ف ب ا يقننا و إ ي م ا ن ن ا واتجاهنا كل النهافات والتفاهات اما ديننا وعلمنا و إ س ل ا م ن ا وصلاتنا كل دا خلاص وتسمع الإعلام الآن عليهم مهماشة ولو ج ي ت ت ك ل م عن هذا الكلام ولعب م ن تفاهات ل ع العيال ا ل ل ي ب يحصل ده أقول لك انت ق و ل إ ي ه أنت مش ع ا ي ز ر ي ا ض ة أنت مش ع ان يلعب لا يريد ان يحربه كل ح شيء لا حول ع ر ا ق ا ت إ ل ا بالله تسمع ما يغمك ف ا ل إ ن س ا ن أ س ي ر لسمعه فعايزه تصلي إ ن شاء الله تعالى أ ر ا ع ي أ ل ا يكون هناك ما يشغل السمع ولذلك أنا ج ي ت في مسجد من مساجد في س ا ع ة خلتهم شالوها ليه ا ل س ا ع ة تيجي مثلا بس ا ل س ا ع ة سبعه تن خلاص هي قالي تن و ف ج أ ة ا ل ل ي قاعدين جنبي وفيهم واحد باص في س ا ع ة ه عشان يشوف هي م ز ب و ط ة على ا ل س ا ع ة دي ولا مش هي م ز ب و ط ة على ا ل س ا ع ة دي تن دي خدت ودنه خلاص ضاح انتهى انتهى فتن ايه وترن ايه ولكن هذا موبايلات كوباء ا واتفرج ع ل ع الموبايل والله الميرين راحت وتفرج على ده بقى ا ل ك ك ع ب ة تشوف ا ا ل ل م ده ح ل و ه ن ا ك ق و ي ل والله ي راح م ص لن على ا تشاهد و ف هذا الكلام ل ي ي ش ب ك ايش ي من هذا ا ل ك ل ا فيه ده اللي احنا ي ف هذا ع ن الضنك كده اللي احنا ع شيء ن فيه ده والله كده ده ش طبيعي جدا ومن اعرض عن ذكري في اعراض عن ذكر الله حتى وانت متلبس بالعباده في اولويات عن د ك عن الذكر, الذكر. فين ف بقى صلت ا د ي ة وانت خاشع فين فين الناس اللي اللي, اللي سبحان الله اللي تضرب بسهم وهو يصلي الحديث البخاري ويقعد ج ر ح و يثقب دما و ه و ب ي ع م ل ي ه ب ي ص ل ي و ل مواف و ا ل ل ي و ي ق و ا ح د بدع ن النظره و ي ل م ا ح ة و ح ا ج ة ايه يا سيدي انتبه ع على القهوه ايه ده, ده؟ فين اللي ب ط ر ت ساقه وهو يصلي فين اللي بيته كان ب يتهدم زمان ابن ا ل ق ا م يريد ت اصبع ع ب ي ق والناس عماله تصيح وفير عمال كده على المخرج يعني كاد البيت أ ن يقع عليه هي يا عم أ ن ت فيه واعتقدوه كلا دائما قال لا والله كنت أ ص ل ي صلي ومش حاسب الباب يقع د ه اللي ب ي ق ف مصلي د ه م ر ك س ف كل ح ا ج د ه شايف وسامع و آ ر ي وكل تعسول وقوله قل كنت و إ ذ ا دخلت إ ل ى ا ل ص ل ا ة جعلت ا ل ك ع ب ة أ م ا م ي والموت ورائي و ا ل ج ن ة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله سبحانه وتعالى مطلع عليه ثم بعد أ ن أ ن ه ي صلاتي لا أ د ر ي أ ق ب ل ه ا الله مني أ م رضها عليه ايه ده إ ي ن نزلي إ ي ن نزلي إ ي ن نزلي وعشان ك د ه استفادوا يعني نفعتهم ا ل ص ل ا ة والله نفعتهم ف ك ت ي ج ي الناس تقول لك الله مش ربنا قال ان الصلاه تتنتهي ليه يبدأ م ي ن ل ك ن إن ه أنت لماذا أ ن ت شايفهم, شايفهم يصل لكن خلاص ا ل ص ل ا ة انتزع أ ه م ما فيها الخشوع ل ل ي هو يبقى ا الخشوع, الخشوع. ف أ ص ب ح ت جسدا ل ل ه كنت جسدا بلا روح وتلك مصيبته اهل العلم ب ق و ل في ع ن د ك ها سمح في عندك بصر في عندك ها شم ه ن ش و ف بقى في الحديث في ع ن د ك بطن مش كده وفرج ي عندك ف لسه نتكلم عنه وعقل ف ي ن د ك ع هذه ست ة ابواب لابد ستة, ستة ق ل اكمله عقل ها يعني اذا ر ت ان تصلي لابد وأن يكون عقلك حاضرا و ل ه تخشع ا ز ا ئ ل ل م ا هو د ه المربط ه و د ه القيد لكل الاعلام عقله ح ض ر قال, قال ليه؟ لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى ل ه ا ليه حتى تعلموا ما تقولون الاجتماعات ت ق و ل ل م ا في ا سقاها ابو ط ل ح ة خمرا كما يقول في حديث صحيح فذهب يصلي بالناس طبعا الشعب ي ك وخمر ا الكلام ما يقول لك لا ما انفعش يقول لك ده فذهب يصلي و بالناس ما كانت قد حرمت فقرا خ ل ا ا ص ع ل فين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون في فقرأت فف... ففي ازاي ويضرب سجارتين تشرب بخضرات حريص حتى با ناس الصلاة بنجو على ويهو ويصلي له وبعد الصرف ل ا الذي يغرش ايه ي عم ق و ل لك مش ع ا ر ف الله ان يصل الى ثلاثه او خمسه او سته تعرف ايه انت دا ريال انت دا ريال ويجب ي ان يكون لك طب الحمد لله ان ا لا تعاطى ا م ف ت ر ا ت ولا ع ل ا ق ة لي بهذا في بقى شيء ي ج ب ه المفترات يا عم ويجب د ه ان يلتفت اليه الكثيرون و خ ا ص ة النساء خلاص وهو ايه ح ا ل ة ا ل ف ط و ر حالة الفطور الفطور يعني ايه يعني سيارتك س ل ا ن وعاش تنام وكده خلاص ويصلي م ب ا ل ح ا ل ة دي تقول ا ل ن ت ي ج ة انه ل ان صلى خلف ا ي م ا ن لا يستوعب شيئا وان صلى وحده لا يستوعب شيئا ت وقال ل صلي العيشة ت و ل ل ش لها البيت البيت ا تخلص شغل ل ل ثم و ل ل ان إله هو و أ تتحدث عن العيش ف تقول لها لما ا لا أبا ل ل ب ي تنتهي البيت تهدي تبقى من ل إ ه م العيش ن ا ل على طول وقمت ي ج بصلي العشاء أ س م ع لها أ ط ي ط ا قال لها ستي ن ت نمتي و ق و ل ل ي ا خبره بها لماذا انت ب ت أ د ر ا ل ص ل ا ة لحل ا كسلك ل م ا ذ ت عندك حديث في البخاري لازم تعرف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتي ن فقال لمن هذا قالوا لزينب أ م المؤمنين زينب بنتجاح كانت إ ذ ا ما فطرت في صلاتها تعلقت به تبدا أ تكسل فتبتدي بقى ايه استعين بالعبد ل قال حلوه ثم قال صلى الله عليه وسلم ليصلين أ ح د ك م حال نشاطه ف إ ذ ا فتر فليقعد تعال بقى لفظ آ خ ر بالعكس لا يصلين أ ح د ك م حال فتوره لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ولذلك م ش د ر ي ا مش, مش, مركز. مش مركز. فلو فيه في الوقت و في ساعة لا نام ه ب عنك ا س ل لإنه زي الحسن ه ولذلك البصري ر أ ى رجلا بعد ا ل ص ل ا ة يقول صدق رسول الله صدق رسول الله فالحسب بص ي س أ ل ما بك وفيه قال جئت كسولا لقال تعبان أ ر ي د النوم فلم أ ر ع ن ي إ ل ا و أ ن ا أ ق و ل في سجودي اللهم لا تغفر لي يبقى اللهم م و ا ل ل اغفر لي اللهم لا ي ل ل لا ه م تغفر لاي مش دريان ب يعمل ايه فبعد ا ل ص ل ا ة ل ب ا صدق رسول الله اللي قال له ابا صلى حاله نشط له ي لعله يذهب فيستغفر تكون ا ل ن ت ي ج ة فيسب نفسه يبقى بدل ما يدعي اللي نفسه يدعو عليها وبدلا من أ ن يقول خيرا يقول شرا لمساء لأن التفت لها كلام في وفي كلام في وفي ومن هنا قال, قال أهل العلم يبقى هذا الحديث خلاص مغنى ومن أخوان ديننا شرائنا ديننا شرائنا في وفي في وفي ده ده هنا هذا يبقى اه مش من باب تقدمه حق العبد على حق الرب لا ده من باب تقدمه ما هو أ و ل ى من حق الرب على حق الرب يبقى أ ن ا عندي أ و ل و ي ا ت الله له حق في انه أ ؤ د ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا فوقود ده حق وله حق في أ ن أ ك و ن خاشعا فيها طيب ت ع ر ض الحقان يبقى تقدم ايه تقدم ايه, إيه؟ أ و ل و ي ة الوقت ولا أ و ل و ي ة الخشوع للخشوع يا حبيبي ومن هنا بقى ج ي ء ب ا ب ا ل بطنك انت جوعان وطعامك حاضر تقوله ل صلي ماينفعش يبقى تقفل البدن ا ل أ و ل ا ل إ ن س ا ن أ س ي ر ب ط ن ي ودي م س أ ل ه لازم تعرفها برضه لما أ ن تقرا أنت, انت س بطنك وأنت أضعف م تكون م القران ب ط ولذلك ل ل لكم ت ت لما ق أ ل ق ر آ الكريم تعرف مدى ضعف الانسان امام البطن اللي شوف سبحان الله لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ادم وحواء في الجنه يعني كل ما في ا ل ج ن ة حلال لكما ف ي الجنة حلال لكم ب ا ل ج ن ة فيها اد ايه بس خلاصه ديك قلت ما لا عين وراءات ولا أ ذ ن سمعت يعني باختصار آ ل ا ف ا ل آ ل ا ف من ا ل أ ل و ا ن و ا ل أ ط ع م ة كل حلال كل حلال معادا ولا ت ق ر ب هذه ا ل ش ج ر ة ولكن هذا هو البيت ا ل ح ر ا م ك م و ان ح د ف س ي ولم ن ج د ل هناك عزمة تخيل ده م ة ألف ح ل ا ل ب ي ل الذي خلاص ا و يمكن ان يكون في ا ل ك منطقه ل ل ب ي ه هي البطن كده وربنا الف ن ا س ي ة اسمع اللي جايه ولم نجد له ايه قال ويس هو الانسان ضعيف امام بطنك حتجي لي في واحد تتخيل بقى لما بيجوع ر الجوع, الجوع حقولكم خلاص خلاص انتهت. انتهت. ضعيف امام بطنه. انت ج ع ل لا تعد تاكل ا ل أ و ل ا ل ق ض ي ة دي كما قلت طرح فيها ج م ل ة من التساؤلات جملة من التساؤلات خلاص الكلام ت ت س ا ا خلاص ا ؤ ل ل دا يصدق على كل و ج ب ة وكل ص ل ا ة لان احنا عندنا روايات قيده اذا قرب العشاء واذن للمغرب فهل نحمل العام على الخاص و ي ب ق ى الكلام د ه مخصوص ب ص ل ا ة المغرب وكل ا العشاء ج ب بس ولا صلاه وكل وجه النفس مرتلك قبل دا م لتتشوف إليه ل ف ا ن سؤال و د النهاردة ا ما خ ل عليكم وعملين أكلين زي لك يا سلام فضل يدخلك الدنيا بقى برد ق ى ب فعملنالك ش و ي ة عدس يستهلو بوقك تبقى انت ع ا س تخش تصلي العصر ب ع ي ن ر ق ع ة عشان تنسى العدس ويمكن حاجه تيجي في الاربعين ر ق ع ه دول العدس خلاص الامر ه ي خ ت ل ف بقى لو قالولك ا بقى يعني ده ا ل ن ه ا ر ل ه هعمللك حمام محشي تروح تصلي مين يا عم ده انت لو رحت صليت مخك ه ي ط ي ر مع مع الحممتين ا فقلت ي الذي إليه ب ه هو ولا تشوف الكلام طعام الطعام النفس كل كده اقعد أنا أ ك ل ك د ه ف ف ج أ ة سمعتهم يقيموا الصلاه انا ل س ه ما كملتش أ ك ل ه فينفى اقوم نص بطن ه وخلاص بقى وأجي اصلي ب ع د ي ن ارجع أ ك م ل ولا لازم أ خ ذ كفايتي كل دي أ س ئ ل ولا لازم أ خ ذ كفايتي ب ق خ ذ نص بطن ولا أ خ ذ كفايتي من الطعام الطعام خلاص طيب رمضان ورمضان بيجي ب ر ض ه وحنا إ جوعانين كلنا وكتير ق و ا ل م ي د ه بتاعته ح ا ض ر ة و م ع د ة طيب أ خ ي ر ا كده طيب لو تعارض بقى أ ك ل ي مع خروج الوقت يا عصر البيت ا ل س ا ع ة اتنين اتنين وربح خلاص العصر فاضعت سته ساعه وما صليتش الضوء ودخلت ل د ي ه ب ح ض ر ي ن ا ل أ ك ل و ل ا جوعان فعلا ولكن لو جلست ل أ ت ن ا و ل طعامي د ا ولكن ه ر ا الامر و يجب ان يكون لدينا امران الخشوع الاول ت الذي يكون مع لدينا خروج الوقت الصلاة نعمل خلاص هذه ج م ل ة من التساؤلات في هذا الشق من الموضوع إ ن شاء الله إن إ أن أردت تسمع ج ان ب ت ه ا و أ تسمع ت ك ل م ن ا الحديث ل س ن ق ا ك يوم ا ل س ب ت القادم شاء ا ل ل إن ه وقدر وبإذن ا ل ل قلنا هيكون لقاءنا كل يوم سبت. إن شاء الله بعد صلاة العشاء سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أن لا إليك ه هيكون أشهد كما سبحانك وبحمدك استغفرك يوم شاء وقدر إن أن أن ونتوب سبت بعد اللهم تقبل منا امين امين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم و أ ش ك ر لكم حسن س م ا ع ك م وبرك وبرك وبرك لكم الله فيكم الله الله الله لي